مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم حياة الذل لا لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام حياة الذل لا لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام فلا والله لا أخشى المنام فما للعبد في الدنيا مقام فما للعبد في الدنيا مقام فما للعبد في الدنيا مقام وان الموت في درب الجهاد لفضل الله ياتي من يشاء وان الموت في درب الجهاد لفضل الله ياتي من يشاء فيا درب الجهاد هل ام لحبك لا كل ولا نامو لحبك لا كل ولا نامو لحبك سابقا وافياً بالعهد مهما خذلت من البرية أولام سبق وافياً بالعهد مهما خذلت من البرية أولام ومهما سامن إلا عدا وقهر ثابتا مهما سامو سبق ثابتاً مهما سامو سبق ثابتاً مهما سامو <تسرح> فلا والله ما في العهد في العيش خير وفي الأسوار أحرار تضامن فلا والله ما في العيش خير وفي الأسوار أحرار تضامن. اصبرن يا عباد الله صبرا فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق له احتدام لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق له احتدام فنصر الله آتي وَجُنْدُ اللَّهِ لِلدِّينِ يَقَامُ وَجُنْدُ الله للدين